اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن آقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خز الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أسلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ve la aqlla min zallik ve la ila ahdim min xulik ya arham arhamin ve sallallahu lasi idna muhammedin wa